آية الكرسي إلى قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وقوله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم هذا لكما لقيوميته لأن من المعلوم أن ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فليس يراد من ذلك النفي المحض لأن النفي المحض لا يعد كمالا ولأن النفي المحض ليس شيئا فضلا عن أن يكون مدحا وكمالا وإنما ينفي الله تبارك وتعالى عن نفسه من الصفات ما ينفيه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثبوت كمال الضد فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته تبارك وتعالى السنة النعاس والنعاس هو الذي يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين ويكون في الرأس من غير نوم ومنه الوسنان قال عدي بن الرقاع وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم فذان البيتان العدي ابن الرقاع يقول فيهما وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم وسنان يعني أخذته السنة وسنان أقصده النعاس قد في عينه سنة وليس بنائم لأن النعاس هو الذي يتقدم النوم من الفطور فلا يعد نوما وإنما هو مقدمة النوم لا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم فإذا وصل هذا النعاس إلى القلب صار نوما والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب فمنعه من المعرفة بالأشياء فلا يحس النائم ولا يشعر بها يعني ولا يشعر بتلك الأشياء التي حول نفى الله رب العالمين عن نفسه تبارك وتعالى السنة والنوم لكمال قيوميته تبارك وتعالى السنة النعاس وهي مقدمة النوم ولم يقل لا ينام لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر يعني لم يقل تبارك وتعالى في نفي النوم عن نفسه إنه لا ينام لأن النوم يكون بالاختيار فقال هنا تبارك وتعالى لا تأخذه لأن الأخذ يكون بالقهر لا تأخذه سنة ولا نوم وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا تبارك وتعالى بنفي هذه الصفة، فقال كما في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام النوم من صفات النقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كلمة لا ينبغي ولا ينبغي له أن ينام كلمة لا ينبغي في الكتاب والسنة معناها الشيء الممتنع غاية الامتنى كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فإذا رأيت هذا في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلم أن ذلك يدل على امتناع كامل بغاية الامتنى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام هذا منتنع تماما غاية لمتنا كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى فنفى الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال قيوميته هذه الصفة من صفات النفي وصفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا لأن النفي لا يكون مدحا وهو نفي محط ولكن لا بد أن يتضمن النفي ثبوتا وهو كمال الضد فكل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات المنفية أو الصفات السلبية فإنما ذلك كان منفيا لثبوت كمال الضبط والكمال في قوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا؟ لكمال الحياة والقيومية وقد دل عليها قوله تبارك وتعالى قبل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته تبارك وتعالى فكل صفة منفية إنما تدل على ثبوت هذا الثبوت هو كمال الضد فإذا نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الموت فإنما ينفي عن نفسه الموت لكمال حياته تبارك وتعالى وإذا نفى عن نفسه اللغوبة والتعب والنصب فذلك لثبوت كمال الضد وهو القدرة والقوة وكذلك إذا نفع عن نفسه تبارك وتعالى السنة والنوم فإن ذلك لثبوت كمال القيومية والحياة لربنا تبارك وتعالى لأنه من كمال حياته أن لا يحتاج إلى النوم ومن كمال قيوميته أن ينام لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية لنقصها لأنها تحتاج إلى النوم من أجل الاستراحة من تعب سبق وسعاده لقوة لعمل مستقبل فإنما تستريح من تعب عمل قد سبق وتستعد بالنوم للاتيان بعمل يأتي في المستقبل ولما كان أهل الجنة كامل الحياة كانوا لا ينامون كما صحت بذلك الآثار لكن لو قال قائل النوم في الإنسان كمال ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا وهذا مهم جدا و. قد سبق تقرير الأمر الكبير فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى وهو أن كثيرا من المتكلمين وأن كثيرا من أهل السنة أيضا عندما يقولون كل كمال يتصف به المخلوق فالرب تبارك وتعالى أولى وهذا ما يسميه كثير من أهل السنة بقياس الأولى يقول كل كمال يتصف به المخلوق فالرب تبارك وتعالى الخالق العظيم أولى لي. ليس على إطلاق لماذا؟ لأن النوم كمال بالنسبة للإنسان لأن الأكل والشرب كمال بالنسبة للإنسان لأن الإنسان إذا لم يأكل عد مريضا فإنه لا يأكل ولا يشرب لآفة وعاهة وعلة قد نزلت به فهذا كمال بالنسبة للإنسان الحي أن يأكل وأن يشرب وأن ينام ولكن هذا نقص لا يمكن أن ينصف به الله تبارك وتعالى لأن هذا إنما يدل على الاحتياج يدل على الاحتياج للغير الذي يأكل ويشرب يعتمد في حياته على ميته الله تبارك وتعالى من الطعام والشراب فإذا منع عنه الطعام والشراب مات لا محال وكذلك النوم لا ينام الإنسان الحي لعلة فيه وأما إذا كان غير ذي علة وكان صحيحا فإنه ينام وهذا كمال فيه ويأكل ويشرب وهذا كمال فيه ولا يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى بهذا الكمال الذي هو للمخلوق فهذا ليس على إطلاق وإنما كل كمال يتصف به الإنسان يتصف به المخلوق مما يليق بالله تبارك وتعالى فالله أولاه مما يليق مما يليق بالله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى أولى به وأما أن يكون هذا الأمر على اطلاق فهذا لا يجوز. الأكل في الإنسان كمال لو لم يأكل عد مريض. لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر كمال لدلالته على صحة البدن والسقامة فيأكل ويشك ونقص لأن البدن محتاج إليه وهو في الحقيقة نقص إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق تكبر كمال في الخالق العظيم تبارك وتعالى ولكنه نقص في المخلوق الأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق إذا ما وصف الخالق العظيم بذلك فإن الذي يصفه بذلك إنما يصفه بصفات النقص ولهذا قال تعالى عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم ويقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة التي هي عظم آيات في كتاب الله تبارك وتعالى كما دل على ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لما سأل عبيا رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال أي آية من كتاب الله معك أعظم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب بيده في صدر وقال ليهنك العلم أبا المنذر أنه لك العلم يا أبا المنذر ليكن العلم هنيئا لك أبا المنذر وكناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقره إذن هذه أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى القرآن العظيم لا يتفاضل من حيث من تكلم به وهو الله فالقرآن العظيم من حيث أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم به كله سوى وأما من حيث ما دلت عليه الآيات والسور فتتفاضل الآيات والسور تبعا لذلك كما أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء كما أمر وأيضا لا يمكن أن يتساوى موضوع سورة الإخلاص مع موضوع سورة المسد التي ذكر الله رب العالمين فيها حال أبي لهد وأما سورة الإخلاص فإنها تتضمن ثلث المقاصد من كتاب الله تبارك وتعالى هو بيان توحيد الرب جل وعلا وبيان صفات ربنا تبارك وتعالى وقد دل على ذلك سورة الإخلاص قال ربنا تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض له كما ترى خبر مقدم له ما في السماوات وما في الأرض فالخبر حقه التأخير فإذا قدم أفاد الحصر فما حقه التأخير إذا قدم أفاد الحصر كما تقول إياك نعبده، إياك نعبده، فقدم ما حقه التأخير فإذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر فتكون حينئذ المعاني المنتظمة على هذا النحو. لا نعبد إلا إياك لا نستعين إلا إياك ليس لأحد شيء مما في السماوات وفي الأرض سواك فقوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض هذا مفيد للحصر ما مبتدا مغخر له الجار والمجرور خبر مقد إذن الجملة فيها حصر طريق هذا الحصر هو تقديم ما حقه التأخير وهو الخبر. إذا قدم الخبر كما هنا له ما في السماوات وما في الأرض دل على الحصر له اللام هنا للملك هو ملك تام بدون معارض ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلم وما في الأرض من المخلوقات كلها الحيوان منها وغير الحيوان الجملة هنا خبرية تقدم فيها الخبر وهو قوله له وما اسم الموصول مبتدا مؤخر له ما في السماوات اسم الموصول من صيغ العموم له ما في السماوات وما في الأرض اسم الموصول من صيغ العموم عبر بما ليشمل الأعيان والأحوال ومعلوم أننا إذا نظرنا إلى الأعيان والأحوال وجدنا أن نتغليب ما على من أولى لأن الأعيان والأحوال أكثر من الأعيان العاقلة فقط ومن تطلق على العاقل وما تطلق على غير العاقل فالتغليب هنا لا من أجل أن غير العاقل في السماوات والأرض أكثر من العاقل لأن هذا لا يمكن أن يجزم به فإن الملائكة قد ملأوا السماوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما في السماوات موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله تبارك وتعالى فالملائكة قد ملأوا السماوات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أطط في السماء وحق لها أن تأط لا فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله رب العالم فلا يمكن أن يقال إن غير العاقل أكثر من العاقل هذا لا يمكن أن يجزم به الملائكة قد ملأوا السماوات فلا يمكن أن نقول إن غير العاقل أكثر من العاقل يعني لماذا استخدم ما له ما في السماوات وما في الأرض له من في السماوات ومن في الأرض لماذا استخدم ما وغلب غير العاقل على العاقل نقول غلبت ما على من لأن ما تشمل الأعيان والأحوال تشمل الأعيان وتشمل الأحوال أيضا والمراد بالأحوال التصرف في هذه الكائنات فالله له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا له ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا ولهذا جاءت ما وإذا قصدت الأحوال جاءت ما حتى في العاقل إذا قصدت الأحوال جاءت ما حتى في العاقل قالت تعالى فَانْكِحُوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب لك ما أن النكاح يكون للعاقل لا لغير العاقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء فأتى بما ها هنا من النساء وهن عاقلات ولم يقل من طاب لكم من النساء لأن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصه فإن المرأة تنكح لحالها ووصفها لا لشخصه فإذا قصدت الأحوال جاءت ما حتى في العاقل كما في هذه الآية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء إذن له ما في السماوات وما في الأرض لأي معنى ولماذا أتى بماء التي هي لغير العاقل وغلبها لأنه يريد الأعيان والأحواة ويكون المعنى على هذا له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا خلقا وملكا وتدبيرا خلقا أنت لو قلت له من في السماوات فأردت العاقل له من في السماوات فأنت تريد الملائكة وأما إذا قلت له ما في السماوات فأنت أردت ما في السماوات خلقا وملكا وتدبيرا أيضا فلهذا قال ولما لا يعلمه إلا هو له ما في السماوات وما في الأرض قوله تعالى السماوات له ما في السماوات تفيد أن السماوات عديدة وهو كذلك وقد نص القرآن على أنها سبع كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فنص القرآن العظيم على أنه تبارك وتعالى خلق سبع سماوات والأرضون أيضا خشر القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح وصرحت به السنة بدون تصريح يعني في قوله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فأتى بها هكذا ولم يأتي بها مصرحا بها كما في السماوات الله الذي خلق سبع سماوات وسبع أراضين في القرآن أشار إلى أنها سبع بدون تصريح وصرحت بأنها سبع السنة الصحيحة الثابتة قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن في العدد دون الصفة مثلهن في العدد دون الصفة وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضيين والحديث متفق على صحة طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضيين من سبع أراضين فأتى العدد مصرحا به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث متفق على صحة أفاد أن الأرض على هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض لما أتى بما دل على قصده الأعيان والأحوال أيضا وأنه تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا ودلنا أيضا في الجمع في قوله تبارك وتعالى السماوات على أن السماوات عديدة وهو كذلك نص القرآن على أنها سبع والقرآن أشار من غير تصريح أن الأراضين سبع أيضا وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم في العدد لا في الصفر السنة صرحت بأن الأراضين سبع كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طواقه الله به يوم القيامة من سبع أراضي هذا متفق على صحته وقوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هنا النفي إلا بإذن النفي بدليل الإثبات بعده حيث قال إلا بإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن حيث قال إلا بإذن المراد بالاستفهام النفي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن فهذا يفيد يعني هذا الاستفهام من ذا الذي يشفع. عنده إلا بإذنه من ذا الذي يعني لا أحد فهذا يفيد النفي من ذا الذي يعني لا أحد فيفيد النفيا وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي وقد مرت هذه القاعدة إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا معنى التحدي فما هنا يقول ربنا جلت قدرته من ذا الذي يعني لا أحد هذا استفهام الغرض البلاغي منه النافي إذا جاء هذا النافي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي من ذا اسم استفهام أو نقول من اسم استفهام وذا ملغاه ولا يصح أن تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التركيب من ذا لا يصح أن تكون ذا اسما موصولا لأنه يكون معنى الجملة حينئذ من ذا الذي الذي من ذا الذي فيقول من ذا الذي لو كانت ذا اسما موصولا فهي بمعنى الذي وحينئذ يكون المعنى من ذا الذي الذي وهذا لا يصح وخاصة في كتاب الله تبارك وتعالى فهذا لا يستقيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشفاعة هي طلب الخير للغير الشفاعة معناها طلب الخير للغير وهي من الشفع جعل الواحد اثنين في مسألة الشفاعة أن تجعل الواحد اثنين فتشفع لغيرك أو يشفع الشافع بإذن الله تبارك وتعالى في من أذن الله رب العالمين له أن يشفع فيه فكأنه ينضم إليه وحينئذ يأتي الشفعة ومنه الشفاعة الشفاعة جعل الوتر شفع. الشفاعة جعل الوتر شفع. قال تعالى والشفع والوتر وفي الاصطلاح هو التوسط الشفاع التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هي باختصار طلب الخير للغير الشفاعة طلب الخير للغير مثلاً شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم هذه شفاعة بدفع مضر وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة فالتوسط للغير بجلب منفعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها أو أن يرتقي فيها من يشفعه الله تبارك وتعالى فيه درجات فهذا كما ترى لجلب المنفعة وكذلك شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم هذه لدفع مضر التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضر هي الشفاعة الأصل اللغوي من جعل الوتر شفعا قال تعالى والشفع والوتر في الاصطلاح طلب الخير للغير أو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفعه من ذا الذي يشفع عنده يعني عند الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإذنه فنفى الشفاعة عنده إلا بإذنه لماذا؟ لكمال عظمته وغناه عن خلقه فهذا النفي إنما أريد به هذا الإثبات من ذا الذي يشفع عنده يعني لا أحد قلنا إن هذا الاستفام المرد به النفي والنفي إذا جاء هاتذا بصيغة الاستفام فقد أشرب معنى التحدي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا أحد يشفع عنده إلا بإذنه فنفى الشفاعة عنده إلا بإذنه لماذا؟ لإثبات كمال عظمته وغناء عن خلق. لإثمات كمال عظمته وغناه عن خلقه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي إلا بإذنه الكونين إلا بإذنه الكونين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الخلق جاهن عند الله أعظم الناس جاهن عند الله ومحمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشفع إلا بإذن الله يسجد عند العرش ويحمد الله تبارك وتعالى بمحامد عظيمة تفتح له في ذلك اليوم يقول لا أعلمها كما في حديث الشفاعات العظمى ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشافع إذا لا يشفع إلا بإذن الله حتى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لا يشفع حتى يؤذن له في الشفاعات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نفهم هذا التركيب من ذا الذي؟ لا أحد. هذا يراد به هذا للسفام. يراد به النفي. يراد به النفي إذا جاء بصيغة للسفام كان مشربا معنى التحدي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد. يشفع عنده إلا بإذنه. حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنما يقال له ارفع رأسه. واشفع تشفع. وقل يسمع صلى الله عليه وسلم شروط الشفاعة, ثلاثة. شروط الشفاعة ثلاثة إذن الله تبارك وتعالى بها ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له فهذه كما ترى ثلاثة شروط أن يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة وأن يرضى الله تبارك وتعالى عن الشافع وأن يرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له إلا بإذنه أي إذنه له للشافع وهذه تفيد إثبات الشفاعة ولكن بشرط أن يأذن الله تبارك وتعالى به وأجهد ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهذه تفيد ثبوت الشفاعة إذن الشفاعة ثابتة بهذا النص وإلا كان قوله تعالى إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده يعني لا أحد يشفع عنده ثم استثنى الله تبارك وتعالى قال إلا بإذنه إلا بإذنه له فدل ذلك على ثبوت الشفاعة لو لم تقل بثبوت الشفاعة كان الاستثناء لغوة لأن ما قبله هو أنه لا أحد يشفع عنده من ذا الذي هذه تعني لا أحد لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه فقوله تعالى إلا بإذنه له وحينئذ يشفع لمن أذن الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه وبإذنه تبارك وتعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن الشافع والمشفوع له فهذا دل على ثبوت الشفع إذا قلت غير ثابتة يكون قوله تبارك وتعالى في الاستثناء إلا بإذنه له وهذا لا يجوز وذكرها بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فذتر الشفاعة أثبتها بعد قوله له ما في السماوات وما في الأرض وهذا يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل ملك تام السلطان بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل الشفاعة طلب الخير للغير لا أحد يستطيع أن يطلب الخير لغيره إلا بإذنه لماذا؟ لأنه تبارك وتعالى له تمام الربوبيه وتمام السلطان وتمام الملك سبحانه وتعالى فذكر الشفاعة بعد أن قال له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وتفين هذه الجملة أن لله إذن والإذن في الأصل الإعلام قد آذنك يعني قد أعلمك ومنه الأذان ومنه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله يعني إعلام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمعنى بإذنه أي بإعلامه أنه راض بذلك إلا بإذنه فيعلم الشافع أنه راض عن ذلك ويخبره عن من يشفع له لبيان كرامة الشافع عند ربه تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد وهناك شروط أخرى للشفاعة منها أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له كما مر قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فلا بد من الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والإذن من الله تبارك وتعالى للشافعي أن يشفى للمشفوع كما بين ذلك الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هناك آية تنتظم الشروط الثلاثة شروط الشفاعة الثلاثة تنتظمها هذه الآية العظيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله هذا إذنه فلا بد في الشفعة من الإذن أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع للمشفوع الذي يحدده له ربه تبارك وتعالى فقوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله هذا هو الشرط الأول وهو الإذن من الله تبارك وتعالى لمن يشاء ويرضى فيرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع فهذه هي الثلاثة شروط التي تتوفر في الشفاعة حتى تكون شفاعة أن يأذر الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع وأن يكون راضيا عن الشافع وراضيا عن المشفوع تقول ويرضى لمن يشاء ويرضى هل هذه تدل على الشافع والمشفوع نعم تدل على الشاطئ والمشفوع ما لماذا؟ لأن حذف المعمول يدل على العموم. لأن حذف المعمول يدل على العموم ويرضى يرضى عمن؟ فما تقول الله أكبر أكبر ممن من كل شيء حذف المعمول يدل على العموم. إذا قال قائل مفائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو فمفائدة الشفاعة الجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه ونال المقام المحمود يعني الله تبارك وتعالى يعلم الشافع يوم القيامة أنه سيشفع في فلان ولا يتجاوز الشافع حده في هذا الأمر يعني لا يشفع لمن يريد هو وإنما لمن يشاء الله فما قال جل وعلا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء بأن يشفع في من يأذن الله رب العالمين أن يشفع فيه يعني لا يشفع يوم القيامة الشافع في من هو كافر أصلي مخلد في النار. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات استقبل هو بها صلى الله عليه وسلم منها الشفاعة العظمى المقام المحمود ومنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض أهل النار أن يخفف عنهم العذاب كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أنه يشفع في عمه أبي طالب وأنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صار في ضحضاح من النار له جمرتان أو نعلان من النار يغلي منهما دماغه يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قال قائل فما فائدة الشفاعة إذا؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد علم أن هذا المشفع له ينجو فلماذا أدخل الشافع؟ في هذا الأمر ليطلب من الله تبارك وتعالى ما سيفعله الله رب العالمين من نجاة المشفوع له والجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعات لمن يشفع من أجل أن يكرمه يكرمه على رؤوس الأشهاد يا فلان اشفع في فلان فعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة يقول يا رب أنا أشفع في فلان فيقول الله رب العالمين قد قبلت شفاعتك فيه ليظهر فضله ولبين ترامته سبحانه وتعالى هذا الشافع على رؤوس الأشهاد وأما قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إدراك الشيء على ما هو عليه إدارة جازمة، والله عز وجل يعلم ما بين, ما بين أيديهم، يعني ما بين يديك من الآوام والأيام يعني ما تستقبله، فعلم الله تبارك وتعالى ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي، وكلمة ما من صيغ العموم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. المستقبل والماضي بصيغة العموم لأن ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل فعندما تسمع قول ربك تبارك تعالى يعلم ما ما من صيغ العموم يعلم ما بين أيديه يعني ما يستقبلون من الأحوال والأفعال والأقوال وما يجري عليهم بقدر الله تبارك تعالى وما يفعلون فهذا كله يعلمه الله رب العالمين العموم دلنا عليه هذا اللفظ ما لأنها منصير العموم وما خلفهم يعني الماضي فيعلم الله رب العالمين كل ماض وكل مستقل وتشمل أيضا ما كان من فعله وما كان من أفعاله خلقه فقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يفيد هذا العلم المحيط ما بين أيديهم تأمل في هذا حتى إذا قرأت هذه الآية العظيمة في حالاتك تكون واعيا بمقاصدها يعلم ما بين أيديه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم يعلم ما بين أيديه ما المعنى يعني ما يستقبلون المستقبل وما خلفهم الماضي فكل ماض وكل مستقبل علمه الله تبارك وتعالى وتشمل أيضا ما كان من فعله تبارك وتعالى وما كان من أفعال خلقه العلم عند الأصوليين إدراك الشيء إدراكاً جازما مطابقا للواقع إدراكاً جازما مطابقاً للواقع عدم الإدراك جهل عدم الإدراك جهل الإدراك على وجه لا جزم فيه يسمى شك أن تدرك على وجه لا جزم فيه الإدراك على وجه جازم غير مطابق يعتبر جهلا مركبا يسمى جهلا مركبا فلو سئلت متى كانت غزوة او فقلت لا ادري هذا جهل قلت لا ادري متى كانت غزوة او تقول لا ادري الجهل عدم الادراك عدم الادراك يسمى جهلا فاذا سئلت متى كانت غزوة او فقلت لا ادري كل هذا جهل ولو قلت إما في الثانية أو في الرابعة من غير أن ترجح فهذا شك يعني قلت إما في السنة الثانية أو في السنة الرابعة هذا شك أنك لا تستطيع الترجي إذا قلت غزوة أعد في السنة الخامسة هذا جهل مرك الحقيقة أني لا أحب هذا وقلت إنه إذا قلنا عدم الإدراك جهل فقد جعلنا الأمية جهلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمية والإنسان إذا وصف بأنه أمي فما معنى هذا الوصف هذه نسبة نسبة إلى ماذا نسبة إلى الأم يعني كأنه على الحال التي خرج بها من بطن أم والله أخرجكم من بطون أم لا تعلمون شيء فالنسبة إلى الأم يقال فلان أمي يعني لا يعلم فيقول أنه أمي، لا يقل جهلهم. كثير من العلماء يقولون، ومن الأصوليين يقولون هذا جهل، جهل بسيط يقولون هذا جهل بسيط. يريدون بالبسيط أنه يسير، مع أن كلمة بسيط تفيد أنه ممدود. يعني فلان عنده جهل بسيط. كلمة بسيط يعني مبسوط. فعيل بمعنى مفعول، ولذلك سميت الأرض بسيطة. البسيطة لأنها مبسوطة فيقول فلان عنده جهل بسيط بسيط يعني كثير يعني ممدود يعني لا نهاية له وأما تقول جهل قليل جهل يسير فقولهم هذا جهل بسيط ثم إذا ما علم الأمر أو علم النسبة على غير ما هي عليه لا تطابق الواقع وجزم بها فهذا يسمى جهلا مركبا عنده الحق أنه نسميه جهلا ونسمي ما يسمونه جهلا بسيطا نسميه أمية حتى لا نصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل هكذا أن النبي كان أمية فإذا قلنا إن الأمية وهي عدم الإدراف سمى جهلا فقد وصفنا النبي بالجهل صلى الله عليه وسلم هذا لا يعني يقبله أحد ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل وصفه بأنه أمي حسنه علمه الله تبارك وتعالى فنصف بما وصف به ربه تبارك وتعالى النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما نقول جهلي بسيط وبسيط بمعنى مبسوط يعني هو كثير وعظيم، ثم نقول إن هذا يعني عدم الإدراك وهو الأمية فتأننا وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نص يقول ربنا تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الضمير في قوله تبارك وتعالى يحيطون يعود على ماذا ولا يحيطون من هم الذين يحيطون الخلق أجمعون الخلق الذي دل عليهم قوله له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا فهؤلاء الخلق الذين دل عليهم قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فلا يحيط من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا اياه ويحتمل أيضا قوله تعالى من علمه أن علمها هنا بمعنى معلوم من علمه يعني من معلومه ولا يحيطون بشيء من علمه يعني بشيء من معلومه مما يعلمه لا يحيطون بشيء من معلومه أي مما يعلمه إلا بما شاء تبارك وتعالى وكل المعنيين صحيح إذا فيحتمل هذا اللفظ وهو قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه ما الذي يدل عليه قوله تعالى من علمه يدل على معنيين المعنى الأول علم ذاته وصفاته يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا ما علمناه ربنا تبارك وتعالى وأيضا يدل على معنى ثاني وهو لا يعلمون شيئا من معلومه إلا ما شاء الله رب العالمين لهم أن يعلموا وكل المعنيين صحيح وقوله تبارك وتعالى إلا بما شاء هذا إلا بما شاء هذا استثناء بدل استثناء بدل من قوله تبارك وتعالى شيء ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء، إلا بما شاء، فهذا استثناء بدل من شيء، لكنه بإعادة العامل وهو الباء. ولا يحيطنا بشيء إلا بما شاء. هذا استثناء بدل من شيء، ولكن بإعادة العامل وهو الباء. ولا يحيطنا بشيء إلا بما بما شاء، فعاد الباء مرة أخرى وهو العامل هاهل. فقوله تبارك وتعالى إلا بما شاء. أنت خبير بأن الله تبارك وتعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هكذا يقرن الله تبارك وتعالى بين صفته وبين صفة العباد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فيقرن الله رب العالمين بين صفته وصفة خالق صفة الخلق الفناء وصفة الرب البقاء فيقول ربنا قارئا بين صفته وصفة عباده كل من عليها فان هذه صفة الخلق ويبقى وجه ربك البقاء صفة الرب تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا علمه هذه صفة ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذه صفة خلقه يتبين كماله وكذلك يتبين نقص المخلوق فيقرم الله رب العالمين في كثير من المواطن في القرآن العظيم بين صفته وصفة خلقه على هذا النحو في البقاء والفناء في العلم له تبارك وتعالى والجه لخلقه كما في قوله تبارك وتعالى في أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذا علمهم وهذا علمه وبضدها تتميز الأشياء ولكي يدلنا تبارك وتعالى على كماله وعلى نقص خلقه قوله تبارك وتعالى إلا بما شاء يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه وقد علمنا الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية في كونه وأحكامه الشرعية في دينه ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل كما قال تعالى وأسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وأما قوله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض فوسع بمعنى شامل، وسع كرسيه السماوات والأرض أي شمل كرسيه السماوات والأرض يعني أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها لأنّه لولا أنه أكبر منها ما وسعها وسع كرسيه السماوات والأرض يعني أحاط بالسماوات والأرض وهو أكبر من السماوات والأرض لأنّه لولا أنه أكبر من السماوات والأرض ما واسع السماوات والأرض الكرسي قال ابن عباسا رضي الله عنهما إنه موضع القدمين قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما الكرسي موضع قدمي الله عز وجل هذا رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة وابن أبي شيبة في كتاب العرش وابن خزيمة في كتاب التوحيد والحاكم في المستدرك وقال صحيحا على شرط الشيخين ولم ووافقه الذهبي ورواه الدارقطني في كتاب الصفات عن ابن عباس موقوفا عليه عازاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبراني وقال رجاله رجال الصحيح وقال الشيخ ناصر رحمه الله في مختصر العلو اسناده صحيح رجاله كلهم ثقات هذا حديث ثابت موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أمثل هذه الأشياء لا يقولها الصحابي من عند نفسه لأنها تتعلق بالصفات الرب تبارك وتعالى فلا بد أن يكون قد أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يقال هذا موقوف له حكم المرفوع كأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأدّاه كما سمع ليس الكرسي هو العرش ليس الكرسي هو العرش بل العرش أكبر من الكرسي بل العرش أكبر من الكرسي وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبعة والأراضين السبعة بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاه من الأرض وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة فتأمل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السماوات السبعة والأراضين السبعة بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة يعني وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات من الأرض فقول ربنا تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض فدل على أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض وإلا لما وسع السماوات والأرض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا رواه من أبي شايبة في كتاب العرش والبيهقي في الأسماء والصفات من حديث أبي ذبر رضي الله عنه والحديث صححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة برقم تسع في المجلد الأول وقال إنه لا يصح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العرش إلا هذا الحديث لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة العرش يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث وهو السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة أنقيت في فلات من الأرض وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق تبارك وتعالى هذا خلقه إذا كان خلقه عظيما على هذا النع فكيف بعظمته تبارك وتعالى فهذه العظمة للخلق فدل على عظمة الخالق العظيم قال السنة والجماعة عمتهم على أن الكرسية موضع قدمي الله عز وجل وبهذا جزم شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من أهل العلم وإمة التحقيق قيل إن الكرسي هو العرش ولكن هذا ليس بصحيح فإن العرش أوسع وأعظم وأبلغ إحاطة من الكرسي ورؤي عن ابن عباس أن كرسيه علمه ولكن هذه الرواية لا تصح عن ابن عباس رضي الله عنهم معنى الكلمة في اللغة ومعناها في العرف يتجافى أن يكون الكرسي هو العرش فهذا قول ربنا تبارك وتعالى في أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وهي آية الكرسي إذا قلتها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لم يزل عليك من الله حافظ ولا يطربك شيطان أسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا للخير وأن ييسر لنا الخير وأن يتقبل منا أجمعين وأن يحسن ختامنا برحمته التي وسعب كل شيء وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم